بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم, والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَنُوبُكُمَا وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عت ربه إن طلقكن أي يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات تائبات عابدات تائحة ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون